والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها يقولون إن لم أعد دون في الحفر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 تَلِّمَنَ يَخْشَا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ voor يسألونك عن الساعة أيان مؤساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها